صلاة القيام يا ثابكم الله استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 الطعام كان حلال لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فتلواها إن كنتم صادقين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 واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فان الف بين قلوبكم فالف بين قلوبكم فاصبحت بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها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 أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون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 إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتنون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا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 كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً وَدَّ مَا عَنَتْ قَد بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ هَأَ أنْتُمْ أُلَائِكَ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا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 إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ قَدَّرْتَ مِنْ أَهْلِكِ تَبَوَّأُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ عَلَى أَلْيَاءِهِمْ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلّون فاتقوا الله فاتقوا الله لعلكم تشكرون إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَيْكُمْ يَكْفِيَكُمْ أَيْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ أَلَيْكُمْ يَكْفِيَكُمْ أَيْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بَثَرَاثٍ أَلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بلاء إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشر لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم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 والله غفور رحيم الله, الله. اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ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 وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على قبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا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 ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويوميئ الله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو ماتتم لمعفورة من الله لمعفورة من الله ورحمة خير مما يجمعون وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ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 وما كان لنبين أي يغل وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِبِ مَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَا بَأَبِسَ خَطِّ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ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 أو لَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَابْتُمْ مِثْلِهَا قُلْتُمْ أَنَّهَا ذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ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 فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم الله الله أكبر الله أكبر الله, أكبر الله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 قل قد جاءكم رسول من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتمهم إنكم تصادقين فإن كذبوك فقد كذب رسول من قبلك جاءوا بالبينات جاءوا بالبينات والزبور والكتاب المنير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 الباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا اغفر لنا ذنوبنا واكفر عنا سيئاتنا واكفر عنا سيئاتنا قلني الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنفا بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لا عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهاو ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.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 خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجر عند ربهم إن الله سريع الحساب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 وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وارباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى لا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا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 وَبَتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُ النِّكَاحُ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَعُوا إلَيْهِمْ أموالَهمْ وَلَا تَأْكُلُوا هَا إسرافًا وَبِدارًا أَيْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غنيًّا فَلْيَسْتَعْفِفُ وَمَنْ كَانَ فقيرًا فَلْيَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ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 فَالْيَتَقُ اللَّهَ وَالْيَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ضُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَهُنَّ سَعِيرًا اللَّهُ أَكْبَرُ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 فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدث من بعد وصية يوصي بها أودين آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً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 وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضام والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالد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 بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما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 ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم وجئنا كان زوجي واتيت احداء النقى طرا فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تاخذونه وقد اضطاب بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما وَمَقْتَوْا وَسَائِسَبِيلَ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمْمَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَأَمْمَاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ الأخ وَأُمْمَاتُكُمُ اللَّاتِ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ واما نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهم فان لم تكونوا دخلتم بهم فلا جناح عليكم وحل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 فَمَسْتَمْتَعْتُم بِأَمْوَالِهِمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ نَقْرِضَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ شَرِيْطَةٍ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا اللَّهُ اللَّهُ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 اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا والذي أخرج المرعى فجعله غذاء إحوال سنقرأك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر إن فعل الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقاء الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا.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 سمع الله لمن حميده ربنا ولك الحمد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 اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعف عننا اللهم إننا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره والدرجات العلى من الجنة والدرجات العلى من الجنة اللهم إننا نسألك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خير يا رب العالمين اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاح يتبعه فلاح ومغفرة منك وعافيه ورضوانا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذلنا الشرك والمشركين وحمح أزة الدين وجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أمتنا وغلاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ برضا من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا وحبيبنا وسيدنا وشفيعنا محمد بن عبد الله شريف السجايا كريم الخصال وعلى آله وصحبه خير صحب وآل والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل